بوك تو أرموتستسامي ثلاثة و أربعون في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان سو باركي إك تلك هي حديقه الحيوان هل هي حديقه الحيوان شيرافبي ايك اريان هنالك الزرافات هنالك الزرافات سات اريان اين الفيالة اين الفيالة ست اريان غولبي الحيات اين الحيات ست اريان لومبي اين الاسود اين الاسود مي فوتو اپاراتي كاميرات صور معي كاميرا صور ما فيديو كاميرات ماكس معي كاميرا فيديو معي كاميرا فيديو سات آريس اليمنتي أين توجد بطاريه أين توجد بطارية؟ اين طيور البطريق؟ اين طيور البطريق؟ ستاريان كينغورو ابي اين الكنغر؟ اين الكنغر؟ ستاريان مارتوركبي وحيد القرن؟ اين وحيد القرن؟ ستاريس أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ كافي <تصفيق> إيك آرس هناك مقهى هناك مقهى ريستوران إيك آرس هناك مطعم <تصفيق> هناك مطعم ساد آريان أكلم اين الجمال اين الجمال ساتاريان غوريلبي دزبربي الغوريلات والحمور الوحشية؟ اين النمور والتماسيح <أين النمور والتماسيح